بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممصاد كتاب ننذر إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به وذكر للمؤمنين اتبعوا ما أنذر إليكم من ربكم وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ نَكْنَاهَا فَشَاءَا بَأْسُنَا بَيَاتَنَا وْهُمْ قَائِنُونَ فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا, إلا إِنْ قُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ فَلَنُقَصًّا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وما كنا خائبين والوزن يومئذ الحق فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلعون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم رأئنا إن الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلل ما تشكرون وَلَقَدْ أَخْوَلَقَنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآذَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ فَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَا مَرَتُكَ Qal أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Qal فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرجنك من الصاغرين Qal أنظرني إلى يوم يبعثون قُلْ إِنَّكَ مِنَ الْمُبِينِ قُلْ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكُمُ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعليمانهم وعن ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منا مذؤوما مدعورا لما تبعك منهم لأملأ أنه جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكنات وزوجك الجنة من حيث شئتما ولا تقربا في الشجرة فتكونا من الظالمين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 وَأَوْسَمَ مَاءٍ إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِعِينَ فَدَلَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا فَاقَ الشَّظَى وَتَبَدَّتْ لَهُمَا سَوَاءٌ آتُوهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ السَّنَا وَنَادُوا مَا وَبُومَ أَنَا مَنْ أَكُومَ تِلْكُمَا الشَّجَرَاتِ وَأَقُولَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ بِهِ قُلْ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عادوا ولكم في الأرض مستقر ومتاع للاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون یا بني آدم قد زنا عريكم لباس و وريثو آتكم وريشو ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله Jöbbeni, edda, آدم, jaftinan, akomusan krónukáma, kama, ahol az ember, o baba, a anuma, a zsánat, a إنه يلك هو مِنْ من حيث لا ترونهم إنا جعلنا السياطين علياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قولوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها 20. 21. 22. 23. 24. 25. الله 26. لا 27. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 31. 32. 32. كَمَا بَدَعَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدُى وَفَرِيقٌ حَقُّ عَلَيْهِمُ الضُّمَالَةِ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 قل هي للذين آمنوا في العيات الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواعش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأنت وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُنَّةً وَأَنْ وَأَن تَقُونَ أَلَّا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّتِنَا جَلْ فَإِذَا جَاءَ جَلُّهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَأَءٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فما التقي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ أُنَافِيكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَوْلِدُونَ سَمَّمَ وَوَمَنِ اتَّرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمُ نَضِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ قَالُوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله خوالوا ضلوا عنا وسهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في عمرين قد خلت من قبلكم من الجم والرث في النار كلما دخلتم ماتوا لا أنتوا ha észed arra köv, fiázmia, Quóla tuxrehumni ulu rabbna, ulá i azzaluna, faátin, faátin قالن كل ضعفو ولكن لا تعلمون وقالت لهم ان فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْفَرُوا عَنَا نَا تُبَتَّعُ نَوْمُ أَبَوابُ السَّمَاءِ وَنَا يَدَخُنُونَ الجنة, الْجَنَّةَ حَتَّى يَنِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وكذلك نجذف المجرمين لهم من جهنم امامها ومن فوقهم غواش وكذلك نجذف الظالمين والذين امنوا وامنوا فلن نكلف نفسا الا ان أُنَائِكَ أَصْعَابُ جَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَيْنَا لِهَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْنَا أَنْ هَدِرْنَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَ الثُرُثُ رَبِّنَا بِالْحَقَّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَأَدْعَى أَصْعَابُ الْجَنَّةِ أَصْعَاباً نَرِيَ الْقَدْ وَجَدْنَا الْقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا وَبْنَا حَقَّ فَهَلْ ما مَا وَعَدْ رَبُّكُمْ حَقَّ قَالُوا فأذن موزين بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوزا وهم بلاقنة كافرون وبينهما عجابة وعلى العرف رجال يعرفون كلا بثيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطنعون وَإِذَا تُوَلَّيْتَ عَنْهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قُلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ha őnne, illetőn a káthatottum, nincs Allah bőrénáljuk, és a jénnetbe nem érnek, أصحاب النار أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه ما على الكافرين الذين اتخذوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسلقوا يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجعدون ولقد جئناهم كتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لخوم هل ينظرون إلا تاوينه يوم ياتي تاوينه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رطل ربنا بالحق فهلنا, فهلنا من شفاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم وكانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات ومرض في ستة ثُمَّ ثم استبع على الأرش يغشي الليل النار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم أنامه الغرق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربك تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في نظه بعد إصلاعها ودعوه خوفا وطمأا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل ديا عن شر بين يدي رحمته، حتى إذا أطلت ثعابا ثقلا ثقاب لبلد مجت فأذن نابي. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون والبناد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي يخرب لا يخرج إلا نكداه وكذلك نصرفنا آيات لخوم يشكرون لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا خوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومي في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصع لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعْجِبَتُمُوا أَنْ جَاعَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُ الَّذِينَ مَأَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَبَّبُوا بِآيَاتِنَاهُ إِنَّهُمْ كَالُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِنَى آدِنَ خَوَهُ مُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ وَعِرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا, إنا لَنَنَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لِسَبِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناص عنامين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بصوة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلعون قالوا أجئتنا لنعبد الله وعده ونذى وما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنتنا من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء ثم يدموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله في أسماء ثم يدموها أنتم ما نزل الله مبيناً صلاة فَأَلْتَظَّرِينَ إِنِّي مَا مِنَ الْمَوْتَ الْظَّرِينَ فَأَجِنَاهُ الَّذِينَ مَأْوُوا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا ذَابِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَقَطَعْنَا ذَابِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخوهم صالحا قال يا قم اعبدوا الله ما لكم من ناي غيره ودجاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ففروها تاكل في أرض الله وَلَا تَمَتْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابٌ نَرِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضُ وَبِئْسَ الْقُرًى اتَّخَذْتُم مِّن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنحِتُونَ الْحِجَابَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنَاهِمٍ من أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا وَرَثَ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرِّثْنَا بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ فأقورناقة وعت وعان من ربهم وقالوا يا صرئ اوتنا بما تعيدنا في درم اقول يا قوم ان قد بذلتكم انسان طلبني وما طعتنكم ولكن لا تعفون الناطعين وان يعطى نذقوا ان قومي ما سبقكم بها من عذ من العالمين إنكم لا الرجال سواء من دون النساء بل تقوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأطرنا عليهم مطارا فَأَوْلَى الْوَلْكَ إِنْكَارَ قِيمَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدَيْنٍ أَخْوَامُ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بجنات مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبَغَثُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي لَرْضِ بَأْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ولا تنقاعدوا بكل صراط تنوعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به واتبعوه هيا فكثركم كان المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمن فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 قَدِ اشْتَرَيْنَا عَلَى الْوَهَى كِذْبًا عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَجَرْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَثِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت غير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن تبعتم شعيبا إذا لخسر فأخذتهم الرجفات فأصبح في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقول يا قومي لقد بلغتكم رسالات ربي ورصحت لكم فكيف آسوا على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أوخذنا ألا بالبأس والضراء إلى ألا من الضروء ثم بدنا مكان السجئ الحسن تحت أفو وقالوا قد مثأب أنا الضروء والضراء فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وأنا ونع اهل القرانا آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم Bi kanu ya si Af a na anun quda a yati a ba na baya ta wahum na i na aawamin Awami فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَامَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَعْدِلِ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَلْيَاءَ لَوْ نَسَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ 1. Tلك القرón خص عليك من أنبائها 2. ولقد جاءتهم رسلهم بالبجنات 3. فما كانوا, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ أَهْدَ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسُو بِآيَاتِنَا إِنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَوَّمُوا بِهَا فانظر كيف كان آقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حق. ألي أن أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مَا عِبْنِي إسرائيل قَالُوا إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَرَفَعَ 20. 21. 22. 23. 24. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ 27. 28. 29. 30. 30. 30. يُرِيدُ 32. يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا 34. قَالُوا أرجه وأخاه وأرث في المدائن آشرين ياتوك, ياتوك بكل ساعر عليم وجاء الثعوة فرعون قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين قلنا أم وإن لكم من المقربين قول يا من فاء ان ما تنقيوا وان نكون نحن الملقين قال حلقوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَعْرُ أَيُّنَ النَّاسِ وَأَسْتَرَعَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِثَأْرٍ عَظِيمٍ وَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى لَقِيَ أَصْوَكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي الثعرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وارون قال فرعون آمان قبل أن أنلكم إن هذا إن هذا مكرم ما في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إن إنا إلى ربنا مقلوب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 وقال الملأ من قوم فرعون أتثر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلياتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهلون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 قالوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال أثي ربكم أن يهلك أدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَنَقْدَ خَذْنَا لِفِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَاصِنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَاوَرُونَ بِمُوسَى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 فأرسلنا عليهم الطعفان والجرد والقمل والضفادع والدم آيات فتكبروا وكانوا قوما مجريمين وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَاهَدْتَ إِنَّكَ كُنْتَ لَنَا إِن كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَن نَّرْتَابَ نَمَا عَبَدْنَاكَ فَلَمَّا كَسَفْنَا أَنُهُ مُرْجَزٌ إِلَى أَجْلِهِمْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا a في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض a التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْعُثْنُ عَنَّا بَنِي إِثْرَاءٍ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاءَ وَثْنَ بِبَنِي إِثْرَاءٍ إلَى فَأَتَوْا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلية قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلى أن وهو فضلكم على العالمين وَإِذَا جَيْنَاكُمْ مِنَا لِفِرْعَوْنَ يَصْومُونَكُمْ سُوءَ الْأَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ أَظِيمٌ Mwahwa موسى muszis, s s بعشرين فتمم s ربه s s وقال موسى s s s في s s ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترني فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاءَهُ دَكَوُوا وَحَرَّمُوا سِرَّهُ إِقَاءً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُؤْثِرِينَ <تصفي> <تصفي> <تصفي> اسْتَوَى فَعَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِالْثَّالِثِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ فَخُذْ مَا أَعْطَيْتُكَ وَكُمْ من الشَّاكِرِينَ وَكَتَبَنَا لَهُ فِي لَلْوَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعَوَةً وَتَصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ فَاصْرِفْ عَنِّي عَذَابَ الَّذِينَ <سؤال> يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ <سؤال> بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا سَبِيلًا يَرَوْسَ بِالْغَيْبِ يَتَخِذُ سَبِيلَهُ ثَانِكَ بِآيَاتِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا أَنَا خَفِيٌّ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَوْءِ نَاقِرَةٍ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَلٌّ ولقاء آخرة حبط تعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوسى من بعده من حليهم عجلا جفدا له Álmja rován, néhúl, nyal kellem húm, وما سقط في عيدهم ورأونهم قضوا ليقالوا لحل لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين مَا وَجَعَ مُثْنَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَثْفًا قَالَ بِمَ ثَمَّ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى النَّوَّاحُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَلَأُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ فَلَا تَشْمَتْ بِي يَا لَئَدَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم وضب من ربهم فِي في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ سكت عن أَخَذَ الغضب أخذنا الواع وفي نسختها هدى ورحمة من الذين هم لربهم يرابون واختار موسى قومه هلَمَ أَقْذَفَتُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَلَكْتَهُمْ مِنْ قَدْرٍ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَأْرَتْكُ فَأُمِنَ إن هي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْلِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَرَةً وَفِي نَاخِرَةً إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ قَالَ أَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ مَنَ شَاءِ وَرَحْمَتِي وَفِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ والذين هُمْ والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين, النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم يأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويحذو لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إطره والأغلال التي كانت عليهم. الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي الْمُفْلِحُونَ قل يا رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات ونر لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ومن قوم موسى الأمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط ونماما وأوحينا إلى موسى إذ استثقره القوم أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست من أثنة عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم واللَّهِ لَنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى <تصفيق> كُنْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها عيث شئتم وقولوا عطة وقولوا عطوة ودخلوا الباب سكدا طوف فلَكُمْ خَطُوَيْ أَتُكُمْ فَرَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ أَظْلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الثبت إذ تاتيهم إذ تاتيهم حيتانهم يوم ثبتهم شراء ويوم لا يثبتون لا تاتيهم Kذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال ثمة منهم لم تأغون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذاباً قالوا يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ هُمْ فِي غَفْلَةٍ يَعْمَهُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ الظَّرْمُوا بِعَذَابٍ بِيْثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ لَمَّا آتَوْا عَنْهُ قُلَنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَوَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَغَتَّ عَلَيْنَا إِنَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَفَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمُ وَقَطَعْنَا فِي أَرْضِ أُمَمٍ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَاقُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ لَا خِنَتُ خَيْرٌ مِنَ الَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَأْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْثِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقْرَمُ الصَّلْوَاتِ إِنَّ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَطَقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ خُذُوا مَا أَعْطَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذَا خَوَثَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ تُدْجِجَتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قُوَالُ بَلْ شهدنا أن تقول يوم القيامة إنكنا على ذا غوافين أو تقول إنما أو تقول إنما أصرك آباء من بَلْ لَهُمْ عَاقِبَةٌ مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَ بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ كَمَا فَعَلَ الَّذِينَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نَبَأَ اتَيْنَا آيَاتِنَا فَاصْطَلَحَ مِنْهَا فَانْفَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون فَأَمَ فَمَنْ هِلْخَوْا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُنَائِكَ هُمُ الْخُوَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَهُم فِي الْأَرْضِ نَصِيبًا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ نَحْنُونِ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ يَقُولُونَ لَنَا يَفْقَهُونَهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَا بِهَا أولئك كلا نام بلهموا أضل أولئك هم الغافلون وللله لثما العثن فدعوه بها وظهر الذين يلحدون في أسماء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 ínnak idémet, ahol nem értfeküru, miből származik a Én hú, ő لا كَوْنَ تَنَامُ مَاتَ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ لِنَأْتِ وَفَلَذِى الْأَلَفِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ لَا لوقتها إِلَّا هو فَقُلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بِغَدَتِ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا الله وَلَكِنَّ أكثر الناس لا قل لا أملكني نفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم العبا استكثرت من الخير وما مثني السم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 فَلَمَّا أَفْضَلَ الدَّعْوَ مَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِن لَّقِينَا تَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتِهُمَا صَالِحًا زَعَلَا لَهُ سِرْكًا فِي مَا آتِهُمَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا نَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يستطيعون له أصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادَّعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَوْمُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَوْمُ أَيْدٍ يَبَطِشُونَ بِهَا Em le hoú ájunú jobbal szírú nebbihe, Emle hoú evvenú jeszmeú nebbihe,ú deú sorakal ekunszsum mekiúni feleunkzíú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 وَاتَّقِ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُغْنِي عَنكَ مَالُكَ وَلَا هُمْ يَنصُرُونَ wa وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿4﴾ وَإِنَّ مَا يَزْعُرُونَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سميع عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مثهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَعْتِن بِآيَةٍ قُولُوا لَوْ لَجْتَ بَيْتَهَا قُلْ نَمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّيْ Háza bocsát, irul méróbbikum, vohudom, várhámátul, káomi jomiló. Véda kör a Qurán, fesztmele hohó, ف ك ففت سكَ ضربأَ وَخفَة وَدون الجري من القولي بالِ الغدم وَلا صخواان وَت إن الذين ذربك لا يفتكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر الله أكبر